زي القوه الاسلاميه كلها اتلفت على الخروج يعني احنا هنشيل الزعيم ما شاء الله سام يعني مفيش يعني والله بقى هم اضر بالامر لان هم بينسقوا على مستوى كبير وهم يعرفوا المجلس العسكري حضرتك كده ففضل هو تبعد بالي المشايخ وهم بنصفه مع المشايخ الخير و بنصفه عشان سيدي و بنصفه مع, مع الإخوان و مع المجلس العسكري و مع الوضع الخائف فلازم, فلازم يجي أفضل قرار و يكون يحاهم ذو معلومات أكبر و كلام حبا جميل و كلام نمطيخ معه شميل.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 وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كان في بعض الاسئله يعني كان في اخ بيسال يقول هل هل هذه العباره صحيحه قول لا اله الا الله ولا نعبد الا سواه سواه يعني غيره يعني سوى الله غير الله فينفع نقول لا نعبد الا غير الله فالعباره بالصوره دي اطلاق غير صحيح لا لا ادري حقيقه هو اصلا العباره ركيكه جدا لغويا ولا نعبد الا سواه لا نقول ولا نعبد الا اياه ولا نعبد الا اياه تمام اخي برضه يسال هل هناك كتاب في حركات القلوب اللي هو الحب والخوف والرجاء طبعا جزاك الله خير يعني انا سعيد بان هناك تفاعل مع هذا المعنى وان كان خارج عن صلب الكتاب ان وضح حقيقه حقيقه الانتفاع بالعلم هو حدوث اثره في القلب فمساله كتاب لحركات القلب اللي هو الخوف والرجاء والمحبه قطعا فيه مش كتاب كتب يعني من افضل من تكلم في هذا الباب شيخ الاسلام ابن القيم شيخ الاسلام ابن القيم في الكتاب الممتع واللي هو يعتبر اصله في بابه كتاب مدارج السالكين شرح منازل السائرين هيجي بقى شرح المحبه وشرح الرجاء شرح الخوف وشرح التوبه يعني في اوتي فيه توفيقا واوتي فيه ابداعا لم يناظر فيما اعلم وايضا من كتب كلام ابن القيم ابن ابن تيميه رحمه الله في كتاب اعمال رساله اسمها اعمال القلوب لابن تيميه رحمه الله الاستاذ ما امراض القلوب استغفر الله فيها برضه التعليق على على بعض غزل المعاني وكلام ابن تيميه بقى المبسوط في ثنايا فتاويه ومجموع فيه كتاب مجلد صغير كان طبع في الامارات اسمه الهديه من مواعظ شيخ الاسلام التيميه مجمع فيه مواعظ الشيخ سام تيميه فيها ذكر ايضا الخوف والرجاء والمحبه غير ذلك والجزء في الفتاوى اللي بيتعلق بالرقائق وبالسلوك هنجد فيه ايضا هذا الكلام فضلا عن ان كلام ابن تيميه رحمه الله في هذا الباب مساله العبادات القلبيه في المجلدات اللي بتتكلم عن توحيد الالوهيه كلام واضح وصريح ايضا في كتاب بصوره معاصره كتاب جميل جدا عباره عن حقيبه كده صغيره فيها مجموعه كتب اسمها سلسله اعمال القلوب للشيخ محمد المنجد سلسله اعمال القلوب للشيخ محمد المنجد وايضا في شرح اعمال القلوب او شرح العبادات القلبيه ده دا عمله دار الخلفاء في الاسكندريه كان شرح شرح جزء من من كتاب فضل الغني الحميد للدكتور ياسر البرهامي شارحين اول جزء اللي هو العبادات القلبيه اللي هي الخوف والرجاء والاخلاص والمحبه وغير ذلك شرحها في كتاب مستقل اسمها شرح عبادات القلوب او شرح عمل القلوب وبالحقيقه ان هذا الامر ستجده مفسوسا في كلام اهل التفسير وفي شروح الاحاديث فالانسان الواجب عليه انه يفتح في قلبه باب او يفتح في قلبه عنوان اسمه عبادات القلب وكل شارده ووارده يقراها سواء في تفسير او في حديث او في كتاب من كتب الرقائق او غير ذلك فليضعها في هذا الموضع فليضعها في هذا الموضع وطبعا اكيد في كتب اخرى لكن لعل ما ذكرته يكون فيه الكفايه اه شرح عملكم مشروحه لوحدها شرح للشيخ سيدنا نفسه تبع دار الخلفاء طب اخي اخر بيسال بيقول نريد بعض اسماء الكتب اللي بتتحدث تفصيلا عن المذهب الاشاعري والتقصيلات العلميه لهذا الامر وجزاكم الله خير زين وياكم نقول من الكتب اللي بتتحدث عن المذهب الاشاعري في كتاب للدكتور فيصل الجاسم اسمه موقف اهل السنه والجماعه من الاشاعره او من المذهب الاشاعري كتاب للشيخ عبد الرحمن محمود ا اسمه موقف شيخ الاسلام التميميه من الاشاعره وفي كتاب للدكتور سفر الحوالي كتابين يعني يعني عقيده الاشاعره ورد عليها دي كتاب كبير واختصره في كتاب ثاني رساله صغيره وايضا في بقى لكتاب للدكتور محمد الخميس اللي هو بتاع الكويت ايضا في رد على الاشاعره و موسوعات بقى لو اخواننا اللي لهم اطلاع على شبكه المعلومات او النت في بقى موسوعات كامله اسمها موسوعات الرد على الاشاعره وبرده في مواقع متخصصه يعني مثلا موقع ملتقى اهل الحديث لو انت دخلت في القسم قسم العقيده هتجد هناك ايضا فوائد في صيد الفوائد هتجد في كتاب موقع صيد الفوائد تجد فوائد في الرد على الاشاعره في م... ملتقى اسمه ملتقى اهل الملتقى العقيده والفرق المعاصره ده منتدى خاص بالعقيده فقط ايضا س... لو سجلت فيه ودخلت هتلاقي فوائد وفي موسوعه بتحمل بتحمل على النت موسوعه كامله اظن موجوده على المكتبه الشامله اسمها موسوعه الرد على الاشاعره موسوعه الرد على الاشاعره اخ بيقول في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى وأشار بيده إلى عينه وأذنه صلى الله عليه وسلم كده وده فعلا الحديث ده صحيح فهو بقول بقى هل يجوز أن نقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب سائله ويشير الإنسان بيده بنقول إن مسألة الإشارة لبيان أن معنى الصفة هو السمع فالله عز وجل ما يقول إنني معكم أسمع وأرى يعني أن صفة السمع معنى السمع اما كيفيته الله اعلم بها فالعلماء قياد هذا القال يجوز مثل هذا بشرطين الشرط الاول انه يكون مما ورد فيه الدليل يعني جه في صفه السمع والبصر او صفه السمع والبصر والشرط الثاني انه يكون عند قوم يؤمنون عليهم التشبيه عند قوم يؤمنون عليهم التشبيه وبالاولى حسم اغلاق هذا الباب وحسم مادته هو السلامه وهو الاولى في هذا الامر وهو الاولى في هذا الامر اخي بيسال بيقول ما الراي في الاشتراك في حزب النور نود رايا قاطعا حتى نعرف هل نشترك فيه ام لا حزب النور اللي هو حزب النور اللي اعلن يعني كان في حزب نور ثاني اسمه حزب نور الديمقراط فانت تقصد صاحب السؤال حزب نور المعلن اللي هو حزب نور السلف يعني طيب هو مساله الاحزاب بينظر فيها لكذا متعلق متعلق الاول ما معنى كلمه حزب ابن تيميه رحمه الله في مجموعه الفتاوى في المجلد الـ 11 صفحه 92 سئل عن سؤال عن مجموعه من الصوفيه يتحزبون وينشئون حزبا ولهم رابطه واوراد معينه ويفعلون با ويخذون بيعه على فعل بعض الطاعات وعلى قراءه بعض الاوراد الى غير ذلك سؤال طويل يعني سؤال ياخذ له صفحه تقريبا فاجاب شيخ الاسلام تيميه قال اما الحزب فليس ممدوحا مطلقا وليس مذموم مطلقا كلمه حزب ذكرت في القران في سياق مدحت فيه وذكرت في سياق ذمت فيه قال تعالى ان حزب الله هم المفلحون وقال تعالى ان حزب الشيطان هم الخاسرون فكلمه حزب بحسب ما تضاف اليه فمفيش واحد يجي يقول ايه حكم حزب نقول لك هم تح... مين اللي تحزبوا وتحزبوا على ايه فان كانوا تحزبوا على اقامه امر الله وكان يطلق ايضا ان هؤلاء من حزب الله فقالت على الا ان حزب الله هم المفلحون وان كانوا تحزبوا واجتمعوا على ما يغضب الله سبحانه وتعالى وعلى ما يرضي الشيطان فيقال عنهم حزب الشيطان فان حزب الشيطان هم الخاسرون ده مطلق كلمه حزب والحزب في اللغه معناه الطائفه من الشيء ولذلك يطلق على ورد القران حزب حزبك من القران تقول قرات حزب من القران الى ايه الورد بتاعك فالطائفه من الشيء تسمى حزب الطائفه من الناس تسمى حزب طيب ايه المشكله في الحزب مفيش ايه مشكله ككلمه حزب فعلى هذا جمعيه انصار السنه تسمى حزب مجموعه من الناس اجتمعت على امر جماعه شر... جماعه الشرعيه تسمى حزب جماعه جماعه الاخوان تسمى حزب. اي جماعه من الناس اجتمعت اي طائفه من البشر اجتمعوا على امر يسمى حزب ايه حكمهم حكم اللي اجتمعوا عليه فاجتمعوا على خير وعلى واجب أو مستحب كان أمر ده واجب أو مستحب والاجتماع على غير ذلك أخذ حكمه طب هل فيه فرق بين كلمة حزب وكلمة حزب السياسي آه طبعا فيه فرق الحزب السياسي له تاريخ في مرتبط بنشأته هو أنه لما قامت الديمقراطية في المجتمعات الغربية قامت على فكرة الحرية المطلقة فأي إنسان من حقه أنه يعتقد أي فكرة وينشئ لها مجتمع حزبا يدعو الى هذه الفكره ويجمع انصاره ويريد ان يصل الى السلطه ليقيم هذا المبدا في الناس واطلق له الحريه بالصوره دي وعليه في كلمه الحزب السياسي بتعني الحزب اللي بيسعى الى الوصول الى السلطه ويسعى الى فرض او الى اقامه منهجه او ايديولوجيته او تصوره او فلسفته في الحياه وتكبه في الناس كلها طيب بناء على هذا التعريف ما حكم اقامه حزب سياسي في الاسلام طبعا العلماء ليهم فيها اقوال قول الاول قالوا بان يجوز التعدديه السياسيه الحزبيه دي مطلقا يعني ايه يعني اي حزب حزبش يوعي حزب شيوعي حزب ليبرالي حزب ديمقراطي يجوز في داخل دوله الاسلام وطبعا الكلام ده يخالف المعلوم القديم بالضروره من ان من أعلى الضرورات وحفظ الدين فلا يصح أبدا أن أنا أقول يجوز إنشاء حزب الشيوعي وأنا كدولة مصلقة أدعمه وأدي له فلوس وأسمح له بنشر مذهبه وأقول له دخل الانتخابات قدامي وممكن تمسك البلد فالقول ده قول ساقط وباطل للأسف بيقول به بي الدكتور محمد سيم العوة والأستاذ فاهم هودي بيقول به بي الدكتور جابر القميحة بيقول به بي الشيخ راشد الغانوشي بتاع تونس فده قول اللي ساقط وده الخلاف مع خلاف عقدي خلاف غير سائق أصلا إنك تقول أن أسمح داخل الدولة المسلمة بإقامة حزب شيوعي أو حزب لبرالي أو أي أن كان وأسمح له بهذا فده قول اللي ساقط لا يصح أبدا بحال الأحوال القول الثاني وهو قالوا بجواز التعددية الحزبية المقيدة يعني مقيدة؟ يعني جواز إن شاء أحزاب بس يكون كلها إسلامية داخل دولة الإسلام حزاب السياسية كلها إسلامية مقيدة بقيد الشريعة والقول ده ذهب للدكتور اسف القرضاوي الاستاذ مصطفى مشهور وطاوي والدكتور صلاح الصاوي وغيرهم واحد اسمه الدكتور مشاري المصري وغيره من كثير من جماعه الاخوان فالقول ده يعني خلاف معاهم في خلاف فقهي خلاف فقهي كان القول الثالث هو الارجح والله اعلم وهو القول بمنع التعدديه السياسيه مطلقا في داخل دول الاسلام الدول الاسلاميه بمعنى ان لا يجوز ان انسان ينشئ حزب في داخل دوله مسلمه لها امام ولها نظام سياسي اسلامي قائم فلا يصح ان احنا ننشئ حاجه اسمها تعدديه سياسيه كل الاحزاب دي تسعى للوصول للسلطه بهذه الصوره وانما يقول لي طب انت كده بتكرس للاستبداد السياسي نقول لا الاستبداد السياسي ده النظام الاسلامي بيمنعه بمؤسسه اهل الحل والعقد ومؤسسه الشوره ومؤسسه الحسبه اللي فيها الامر بيعرفني على المنكر فلو طبقنا فعلا نظام اسلامي هو بيحمل في طياته مضادات للاستبداد اصلا لكن كما يقول الدكتور محمد يسري ربنا يحفظه في كتاب المشاركه السياسيه المعاصره احكامها يقول واما لاختلاف في حكم انشاء الاحزاب السياسيه فهذا كله اذا كان للاسلام دولة قائمة وحكم اسلام ظاهر وامام فيكون الخلاف ساعتها خلاف فقهي يعني قول الثاني ده اللي قال بيه الاخير ده والعلي دراجح ده, ده كلام الشيخ بكره ابو زيد كلام اللجنه الدائمه كلام الشيخ سيد عبد العظيم في الديمقراطيه في الميزان كلام كلام الدكتور استاذ وجدي غنيم لكن السؤال الان الواقع اللي احنا فيه بقى هو طبعا بقى بيقول الدكتور محمد درس تكمله كلامه ومما لا ينبغي الاختلاف فيه ان في حاله عدم وجود نظام حكم اسلامي وعدم وجود امام للمسلمين وفي ظل القهر والاعتساف ومحاوله فرض الهيمنه العلمانيه على البلاد فانه يكون السعي الى اقامه حزب اسلامي احد الفروض الكفائيه او احد الضرورات اللي بتلجئنا لها المرحله والفتوى ديت في فتوى لللجنه الدايمه حد من حضراتكم يدور عليها لما ارسل اليه ان احنا في دوله اجنبيه دوله ما فيهاش حكومه اسلاميه ومحتاجين نعمل حزب اسلامي قال هذا من باب التعاون على البر والتقى ده كلام وده ايضا كلام كلام الشيخ ابن باز رحمه الله وكلام الشيخ ابن عثيمين اذا في نهايه الكلام لما نيجي نوصف بقى واقع حزب النور السلفي عشان انا حكيت القصه الطويله دي ليه لان بعض الناس بيذكر جزءا من الحقيقه ولكن يضعها في موضع مختلف فا اه فعلا التعدديه السياسيه داخل داخل الدوله المسلمه تمنع للادله قويهادله قويه اللي قوية هي انا الذين فرقه دينهم وكانوا شيعان لا است منهم في شيء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الكلام ده كلام واضح يعني كلام يعني مساله من من من الامور المعلومه جدا في الدين لكن الواقع اللي بننتمي له الان اي واقع بقى احنا عندنا دلوقتي جيلنا فتوتين من لجنه الفتوى فتوى بمنع اقامه الاحزاب السياسيه داخل الدول الاسلاميه وفتوى بان اقامه حزب اسلامي في دوله لا تحكم بالشريعه يكون من باب التعاون على البر والتقوى وضح لحضراتكم الفرق فنصيغ بقى العباره في النهايه كلام الدكتور محمد يسري ان الاختلاف الفقهي في جواز التعدديه السياسيه داخل بلاد الاسلام انما هو في حاله وجود دوله اسلاميه ونظام اسلامي حاكم مستقر فعندها يكون الكلام اخذ ورد وخلافنا مع الفريق الثاني خلاف سائغ خلاف ايه اللي بيقول يجوز انشاء احزاب سياسيه مقيده بالشريعه الاسلاميه اما خلافنا مع الفريق الاول خلاف ايه خلاف غير سائغ بالمره اللي بيقول يجوز انشاء احزاب شعبيه فبالتالي الان صار ده احد الادوات ادوات الممارسه السياسيه المفروضه على اهل التدين لمنع الهيمنه العلمانيه ولمنع الاستطاله استطاله العلمانيين والليبراليين على القواعد الحاكمه للقوانين اللي هو بيسمى الدستور او على فرض الهيمنه العلمانيه على الواقع المصري سواء في التعليم او في القضاء او في النظام الاجتماعي او غير ذلك فلا بد من التصدي لهم عبر الممارسات الممكنه اللي ممكن منها الان هو انشا هذا الحزب ذا كان الشيخ اسحاق لما بيقول بيقول يعني الحزب ده بيمثل خط دفاع عن الدعوه ده كلام مظبوط يتلقى الضربات السياسيه انت كراجل داعيه انت هت... طب انت هتقول منين يعني ايه القناه اللي هتتكلم فيها تقول ان الكلام ده مخالف للشريعه واحنا دوله بتمثل اغلبيه مسلمه لابد يكون ليك قناه قناه توصل من خلالها هذا الكلام فبالتالي الانضمام لحزب النور الان يكون من باب التعاون على البر والتقوى ويكون من باب السعي الى تقليل الشر والفساد والى زياده الخير والمصالح والله اكبر ندخل بقى في الايه في الموضوع بتاعنا اه موقف اليستنوا يا جماعه من الاسئله وقفنا عند قواعد في الاسماء والصفات قواعد في باب الاسماء والصفات <تصفيق> يقول مصنف القاعده الاولى طرب الله الرحمة الله القاعدة الأولى القول في الصفات الله كالقول في الذات القول في الصفات كالقول في الذات ويبتدون بعض القواعد لكلام عن الصفات في هذا الباب من أبواب الدين فقول القاعدة الأولى أن القول في الصفات كالقول في الذات بيانها أي معنى القاعدة دي أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله فإذا كان لله ذات حقيقيه لا تماثل الذوات بلا خلاف فكذلك الصفات الثابته له في الكتاب والسنه هي صفات حقيقيه لا تماثل سائر الصفات فالقول في الذات والصفات من باب واحد وهذه قاعده عظيمه يناقش بها من ينكر الصفات مع اثباته الذات فان اثبات الذات للرب عز وجل محل اجماع الامه فإذا قال قائل لا اثبت الصفات لان في اثباتها تشبيها لله بخلقه يقال له انت تثبت لله ذاتا حقيقيه وتثبت للمخلوقين ذواتا اف ليس هذا تشبيها على قولك فان قال انما اثبت ذاتا لله لا تشبه الذوات ولا يسعه غير ذلك ولا يسعه غير هذا قيل له يلزمك هذا في باب الصفات فان كانت الذات لا تشبه الذوات وهو حق فكذلك صفات الذات الالهيه لا تشبه الصفات فان قال كيف اثبت صفه لا اعلم كيفيتها قلنا له كما تثبت ذاتا لا تعلم كيفيتها هذا كلام جميل جدا القاعده دي قررها الشيخ الاسلامي ابن تيميه رحمه الله في الرد على من ينكرون الصفات مين اللي بينكر الصفات يا اخواننا نفيات الصفات مين طبعا نفيات الصفات انواع او المعطله دول اقسام قسم بينفي الصفه وبينفي الذات اصلا يعني بيقول ربنا سبحانه وتعالى لا له صفات ولا له ذات ودول مين دولت الفلاسفه اللي بيقولوا ان الاله اللي بيسموه العله الفاعله عباره عن وجود مطلق كلمه وجود مطلق يعني ايه يعني ولفظ الذات ورد في السنه قال ابراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم لم يكذب الا ثلاث كذبات سنتان منها في ذات الله حديث صحيح وحديث خبيب بن عدي لما اثرته قريشه فقال ايه في الشعر المنسو المشهور لذكراه خبيب بن عدي قال وذاك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو الممذعي فهي ثابته اللازجل نقول بقى ان المعطله اول طبقه منهم بتعطل الصفه والذات بينفوا للصفه وبينفوا للذات قصود الفلاسفه اللي بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى او العله الفاعله بزعمهم وجود مطلق انت عارف يعني ايه وجود مطلق يعني ما ينفعش تقيده باي قيد هو لا تنفع تسميه ولا توصفه ولا تحده اي ولا اي شيء ما لا تضيفوا شيء ففي الحقيقه اللي هم بيس... بي... بيقولوه ده عباره عن ايه زي ما ابن تيميه بيقول وجود في العقل بس مفيش حاجه على ارض الواقع عباره عن ان هي وجود مطلق لا يسمى ولا يوصف ولا يكون له ذات ودول كفر نوعا وعينا دولت الفلاسفه وغلاة الجهميه غلاة الجهميه اللي بينفوا الاسم والصفه والذات طيب في بقى بعض طبقه اخرى من من النفاه او المعطله اللي هم المعتزله بيعملوا ايه المعتزله بقى بيقول لك لا ده ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه في القران قال وهو السميع البصير يبقى ربنا سميع بصير فيسموه يثبتوا الاسماء لله تقولوا طيب يعني ايه السميع يقول لك سميع بلا سمع بصير بلا بصر والعذ بالله فبينفي عن ربنا الايه الصفه فبتقول له طب انت بتثبت لربنا ازاي تقولك ايوه اثبت له ذاتا لكن لا يثبت له صفات طبعا الكلام بتاع المعتزله ده كلام في غايه التعقيد عايز يعني يلقي نظر عليه كده يطلع مثلا كتاب الاصول الخمسه لقدي عبد الجبار وده ده كان مطبوع طبعته مكتبه الاسره يعني شوف حتى كانت سوزال مبارك بتطبع ايه عن اصول خمسه للقد عبد الجبار فالمهم بعد طبعه الكتاب اصول خمسه وكان نازل بسعر كويس جدا كان مجلد ضخم كان ب 15 جنيه فالاخوه لو تقرا فيه بس يعني كلام صعب جدا وكلام في غايه التعقيد يعني احنا الكلام ده بيتقال بصوره مبسطه يعني لكن هو ده حقيقه قولهم بينفي الصفه بتقولوا انت بتنفي الصفه ليه ليهم في نفي الصفه ماخذين ماخذ الاول ان احنا بننفي الصفات لان اثبات الصفات يقتضي التشبيه تقول له لا في ترد عليه بقى بالايه بالقاعده اللي معانا ديت اللي هي قاعده ايه انت بتثبت ذات ولا لا لازم يقول بس بتثبت ذات لانه لو قال لا اثبت لله الذات هيبقى ايه هيبقى يلحق بالفريق الاول لانه كده بيعبد معدوما لا يعبد حقيقه متعرف يعني ما لهاش ذات يعني مفيش حقيقه معنى ليس له ذات يعني ليس له حقيقه يعني بيعبد عدم فمن قال هذا كفر والعز بالله فهو لابد نقول ان انا اثبت لله ذات طيب الذات اللي انت بتثبتها ديت الله عز وجل له ذات وانت لك ذات وانا لي ذات هل ذاتنا تشبه ذات الله يقول لك لا ذات الله تليق بجلاله ليس كمثله شيء خلاص كلام جميل ايه المانع ان يبقى برده ربنا له صفات سمع وبصر زي ما انا لي صفات سمع وبصر لكنها تليق بجلاله ف نلزم بان ما يقوله في الذات يقوله في الصفات ليه برضه لان صفات اي شيء فرع على ذاته الصفات فرع على الذات في الحقيقه ما فيش صفات ماشيه لوحدها كده الصفه دي عباره عن ايه تعريف الصفه ايه الصفه امره لازمه للذات يعني ما ينفعش مثلا تقول طويل هو ايه اللي طويل اسالك على طول هو ايه اللي طويل الحبل ولا العمود ولا الطريق وايه اللي طول الانسان كلمة طويل ديت ما ينفعش تبقى موجودة لوحدها كده أبيض ايه أبيض ماذا اللي أبيض فما فيش صفة بتتوجد لوحدها في الهوى كده يعني بدون ما يكون لها موصوف فبالتالي انت عشان تتكلم عن الصفة الكلام عن الصفة فرع عن الكلام على الايه على الذات اللي موصوفة بهذه الصفة وصل الكلام ده ليه هم شوفها تانية بقى هي ماش مذكورة هنا ما بيقولوها لكن هنذكرها من تمام الكلام النهو بيقولوا لا طيب احنا لو اثبتنا لله صفات متعدده زي ما انتم بتقولوا صفه الحياه وصفه القدره وصفه العلم وغيره طيب كل صفه من دي قديمه ولا مخلوقه نقول لهم ليست مخلوقه قديم يقولوا طيب ما احنا كده يبقى خلينا احنا بن ايه بنشرك عشان كده هم بيسموا نفي الصفات توحيد يقول لك انا لو اثبتت صفات لله كلها قديمه يبقى مشرك لان كده انا قلت بتعدد القدماء والقدم ده لا يكون الا واحدا اللي هو الله سبحانه وتعالى دي الشبهه الثانيه اللي بيستخدموها في الكلام ده طب نرد عليه ازاي في الشبهه ديت نفس الرد اللي قلناه نقولوا يا جماعه ما فيش صفه ماشيه لوحدها كده عشان تقول تعدد القدماء الصفه مرتبطه بالموصوف عباره عن الاماره اللازمه للذات فما تقولش ان انا لما اقول ان ربنا ليه حياه قديمه يبقى الحياه دي تختلف عن ربنا الفصل بين الاسم وز... بين الذات والصفه فصل فين في الذهن فقط وده الكلام اللي رد به ابن تيميه عليه شوف سبحان الله بقى الانسان لما يعرض عن الكتاب والسنه يضل ازاي ودخل نفسه في تعقيدات الصحابه كانوا يسمعوا القران ويسمعوا الاحاديث ما يخطرش في بالهم حاجه من الحاجات دي خالص بل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيضحك ربك قال صحابي لن نعدم خيرا من رب يضحك لن نعدم خيرا من رب يضحك تفاعل مع الصفه بالاستبشار والرجاء ان هذا الاله العظيم اذا كان يضحك فلن نعدم منه خيرا سبحانه وتعالى ده تفاعل مع الصفه يعجز النفس والضحك معناها ظهور مش عارف الابراس وخروج الصوت يبقى في تشبيه دي قلوب سليمة فلما سمعت الصفات تفاعلت مع أثارها طب إيه اللي خل الناس التانية ما تتفاعلش مع أثارها لوست التقليد ولوست الترجمة اللي جابوها من ترجمة كتب اليونان وكتب الفلاسفة اللي هي في الواقع عبارة عن عبث ليه عبث لأن العقل يبني تفكيره ويبني تصوراته على ما تنتجه له الحواس صح؟ فعشان توصل لقناعه معينه لازم الحواس تبقى طيب انت دلوقتي قعدت تفكر بعقلك في صفات ربنا وفي اللي خلق الكون من غير لما تشوفه ولا تسمعه ولا تلمسه ولا اي شيء طب انت بتفكر في فراغ انت الان بتعمل في الفراغ عقلك بيعمل في فراغ ولن تصل الى شيء ولن تصل الى شيء طب وما المطلوب منك ايه اذا ما تلقيت سمعا عن الذي الصادق الذي لا يكذب وعمّا قوله الحق يخبرك عن نفسه بنفسه او بواسطه رسله ان له اسم كذا او له صفه كذا فتقول سمعنا واطعنا امننا به كل من عند ربنا فهمنا فئر فرق الجوهري بين طريقه اهل السنه وطريقه غيرها فدي كانت القاعده الاولى ايه اللي بيخلينا نقول القول في الصفات كالقول في الذات ان اي واحد يقول انا بس بالذات وان في الصفات نقول له تعالى يلزمك حاجه من اتنين يا تن في الذات وكده تبقى كفرت يا تثبت الصفات حتى لا تتناقض طيب القاعده الثانيه القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الاخر المعطلة لسه لهم طبقات ثانيه في طبقه ثالثه من المعطلة دول بيثبتوا لله بعض الصفات ويؤولوا الصفات الاخرى دول هم مين الاشاعره هم بيثبتوا ايه حي عليم قدير والكلام له اراده وكذاك السمع والبصر دي سبع صفات بيثبتوها الله عز وجل ويثبتوا معها كمان سبع اسمها الصفات المعاني كونه سميعا كونه عليما كونه قديرا وفي الحقيقة ما فيش فرق بين الاتنين لكن هو بيثبتوها هكذا وبعدين يثبتوا الصفات تانية اللي عز وجل هي الصفات السلبية اللي هي الوحدانية والقدم ومخالفة الحوادث والقيام بالذات الى غير ذات من كلامي الصفات دي كلها بس طب بقيه الصفات مثلا صفه المجيء يقول لك جاء ربك يعني وجاء امر ربك طب الرحمن على العرش استوى يقولوا معناها استوله طيب الله عز وجل اخبر ان له يد يقول معناها القدره يبقى بيؤول باقي الصفات فانت بتساله انت بتؤول باقي الصفات دي ليه ليه ما بتثبتهاش كما اثبتها الله عز وجل في القران وكما اثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه الصحيحه يقول لك انا بقولها عشان هي لا تهب نقصا وعشان خاطر كده الله عز وجل كده هو شبه خلقه دوله طيب ما انت اثبت صفه السمع وصفه الحياه وصفه الاراده والانسان حي وسميع ومرید يقول لك لا بس حياه الانسان تختلف عن حياه ربنا وسمع الانسان يختلف عن سمع ربنا سبحانه وتعالى يدقوله خلاص اللي تقولوا في بعض الصفات يقال في باقي الصفات ولك بس الظواهر القران والسنه كده هتهمنا نقول له تعالى اذا اتاك خبر عن احد فما الذي يمنعك من تصديقه اما ان يكون جاهلا فلا يعرف كيف يخبر عن نفسه واما ان يكون كذبا يخبر بغير الحقيقه واما ان يكون عييا عكس البليغ والفصيح العيي اللي عز يعجز عن البيان عكس الفصيح والبليغ فاخبرني بالله عليك اي وصف من هذا تلحقه بربك الذي ذكر في القران باللفظ الصريح وباللغه العربيه الواضحه والذي قال في قران مبين يعني مبين يعني واضح انا وهو السميع البصير واخبر سبحانه وتعالى ان له يد وان له وجه في القران فاخبرني هل تلحق بالله وصفا من هذا هذه الاوصاف الثلاثه حتى ترد عليه خبره حاشا لله فالله عز وجل ليس هناك من هو اصدق منه حديثا ولا بمن اصدق منه قيلا وسبحانه وتعالى علمه تام قلنا الله سبحانه وتعالى علمه تام لا يسبق بجهل ولا يعتريه نسيان ولا اي شيء والله سبحانه وتعالى له الحجه البالغه وكلماته تامه تامه في العدل وتامه في الصدق وتامه في الحسن قال تعالى تمت كلمه ربك صدقا وعدله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم اعوذ بكلمات الله التامات ما نزل بنزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات فكلمات الله عز وجل تامات فاخبرني اذا كان الله عز وجل ليس يعني هو الذي اذا اخبر كان خبره صدقا واذا حكم كان حكمه عدلا واذا تكلم كان كلامه تاما فلماذا لا تقبل منه خبره نفس القصه نقولها مع النبي عليه الصلاه والسلام هل تتهمه بكذب او جهل او عي وهو الذي اوتي جوامع الكلم وهو الرسول ومقتضى انه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي انه اعرف الخلق بربه وانه لا يكذب على ربه اللي هيقول حاجه غير كده يكفي يبقى كده نقض الشهاده ان هو شهدت ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا لا تقبل خبر النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبقى القاعده الثانيه بتقول القول في بعض الصفات القول في بعضها الاخر وشرحها ان القول في بعض صفات الله من حيث الاثبات والنفي في القول في البعض الاخر وهذه القاعده يخاطب بها من يثبت بعض الصفات وينكر البعض الاخر فاذا كان رؤد الاشاعره اشاعره والمترددين واذا كان الرجل يثبت بعض الصفات كالحياه والعلم والقدره والسمع والبصر وغيرها ويجعل ذلك كله حقيقه ثم ينازع في صفه المحبه والرضا والغضب يعني مثلا يقول الغضب اما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيقول الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم او يقول ادم ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله قط ده إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أقول لك لا ما يقصدش الغضب ويقصد إرادة العقاب تم يقول إن الله عز وجل أراد أن يعاقبا إيه إيه اللي يمنعه أن يقول كده برضو يعني وهو الفصيح الذي أوتي يا جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم يقول لك أصل الغضب معناها غليان الدم في القلب إرادة للانتقم إيه, إيه ده إيه ده بتقيس صفة ربي على صفتك ليه يبقى أنت في الأول مثلت قبل ما تعطل وشبته قبل ما تعطل لكن اذا تلقيت هذا الكلام كما كان يتلقاه الصحابه يتعوذوا بالله من الغضب نعوذ برضاك من سخطك نعوذ برضا الله من سخطه سبحانه وتعالى ده ده اثر الصفه لكن واحد اول ما يسمع يقول لك انا ما اثبتهاش لربنا اذا كان اللي اثبتها النبي عليه الصلاه والسلام واي فتنه اشد من ان تظن ان انك على طريقه اهدى ولو في التعبير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول واجعل ذلك كله حقيقه ثم ينازع في صفه المحبه والرضا والغضب وغيرها ويجعل ذلك مجازا فيقال له لا فرق بين ما اثبتته وبين ما نفيته فالقول في احدهما كالقول في الاخر فان كنت تثبت له حياه وعلما وقدره وسمعا وبصرا لا تشبه ما لا تشبه ما يثبت للمخلوقين الذين يتصفون بهذه الصفات فكذلك يلزمك ان تثبت له محبه ورضا وغضبا كما اخبر هو عن نفسه من غير مشابهه للمخلوقين والا وقعت في التناقض القاعده الثالثه الاسماء والصفات توقيفيه اسماء الله وصفاته توقيفيه لا مجال للعقل فيها وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنه معنى كلمه لما جلا العقل فيها يعني لا تثبت بالعقل فقط يعني لا تثبت بالعقل فقط اما اخذ هذه القاعده ما اثبت الله صفه لنفسه او اثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم الا وهي توافق صريح المعقول ما اثبت الله لنفسه صفه ولا اثبتها له نبي صلى الله عليه وسلم الا وهي توافق صريح المعقول فاثبات الصفات لا ينافي العقل لكن معنى كلمه لا مجال للعقل فيها لا فيه مجال للفهم ومجال الفهم اثبات الصفه لكن لا مجال للعقل اي في اثبات الصفه بدون دليل وصل المعنى كده فيكون معنى كلمه توقيفيه اي وقف على ما ورد به النص وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنه فلا يزاد فيها ولا ينقص لان العقل لا يمكنه ادراك ما يستحق الله تعالى من الاسماء والصفات فوجب الوقوف على النص قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل الى اولئك كان عنه مسؤولا وقد كان ائمه الاسلام على هذا المنهج قال الامام احمد رحمه الله لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله لا يتجاوز القران والحديث وقرر بعض اهل العلم ان العلم بالشيء حتى يمكن وصفه له ثلاثه طرق اما رؤيته او رؤيه مثيله او وصفه ممن يعرفه وعلمنا بربنا واسماؤه وصفاته محصور في الطريق الثالث وهو وصفه ممن يعرفه وليس احد اعلم بالله من الله ثم رسله الذين اوحي اليهم وعلمهم فوجب لزوم طريق الوحي في اسماء الله وصفاته اذ لم نر ربنا في الدنيا فنصفه وليس له مثيل من خلقه فيوصف بوصفه تعالى ربنا وتقدس سبحانه وتعالى القاعده الرابعه اسماء الله كلها حسنى اسماء الله كلها حسنى اي بالغه في الحسن غايته قال تعالى ولله الاسماء الحسنى وذلك لدلالتها على احسن مسمى واشرف مدلول وهو الله عز وجل ولانها متضمنه لصفات كامله لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا مثاله ذلك الحي اسم من اسماء الله تعالى متضمن للحياه الكامله التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياه المستلزمه لكمال الصفات من العلم والقدره والسمع والبصر وغيرها ومثال اخر العليم اسم من اسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان قال تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى العلم الواسع الواسع المحيط بكل شيء جمله وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله او افعال خلقه كما قال تعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والحسن في اسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه الى غيره فيحصل بجمع الاسم الى غيره كمال فوق كمال مثال ذلك العزيز الحكيم فان الله تعالى يجمع بينهما في القران كثيرا فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزه في العزيز والحكم والحكم والحكمه في الحكيم والجمع بينهما دال على كمال اخر وهو ان العزه لله تعالى مقرونه بالحكمه فعزته لا تقتضي ظلما وجورا كما يكون من بعض اعزائي المخلوقين فان بعضهم قد تاخذه العزه بالاسف فيظلم ويجور وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فانهما يعتريهما الذل هذا والله اعلم يقول وفي ختام هذا الباب نشير الى جمله من الفوائد والثمرات التي يجنيها المسلم بتحقيقه لهذا الاصل العظيم وهو الايمان بالله وحده لا شريك له في ربوبيته و الوهيته واسماؤه وصفاته فمن ذلك أن العبد ينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة بل إن السعادة في الدارين متوقف الحصول عليها على الإيمان بالله فحظ العبد منها بحسب حظه من إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته يعني السعادة هي الهدف المنشود لكل عاقل ولكن كثير من الناس يتعلمون للاسف ينشد السعاده ويسلك غير طريقها فليس للانسان سعاده الا اذا عرف ربه وتعلق به ليه قال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الله سبحانه وتعالى خلق الانسان على هيئه وخلق هذا القلب على هيئه انه مضطرب لا سكون فيه الا اذا كان حنيفا الى الله يعني مائلا الى الله معرضا عن غيره القلب يصيبه الالم ويصيبه الجوع كما يصيب الطفل الصغير فالطفل الصغير اذا تالم او بكى او اصابه الجوع لا يسكن حتى تطعمه حتى تزيل ما به من الم او القلب كده طعام هذا القلب وغذائه النافع هو معرفه ربه ومعرفه ربه لا تكون الا بمعرفه اسماءه وصفاته وبمعرفه افعاله وربوبيته والاعتقاد الجازم بهذه الامور والتي ينبثق عنها ولا بد استقامه القلب واستقامه الجوارح في العبوديه سواء في عبادات القلب او عبادات الجوارح عندها يقر القلب ويسكن ويسعد السعاده دي ما بتتشريش السعاده لا تشترى السعاده وهب من الله سبحانه وتعالى ومنه من الله سبحانه وتعالى قد يكون الانسان في ظاهر امره محروم من موجبات السعاده الدنيويه مثل المال او المنصب او الولد وقلبه في حال من السعاده لتعلقه بربه ومولاه فلذلك الكلام الجميل اللي كان يقول ابن تيميه رحمه الله الماسور من اسره هواه والمحبوس من حبس قلبه عن ربه يعني الانسان ممكن يبقى في السجن من اجل قضيه الدين والعمل للدين لكنه يكون في غايه السعاده لان قلبه متعلق بربه وده كان ابن زياد قال الكلام ده وهو مسجون لما يقولوا انت محبوس قال المحبوس من حبس قلبه عن ربه والماسور من اسره هواه فالإنسان يعلم أن أول ثمرة من ثمرة الإيمان تحقيق السعادة في الدنيا قبل الآخرة ويقول سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملوا يعني الحياة الطيبة حياة الطاعة وحياة العبودية لله ليست حياة المال ولا حياة الشهوات واقول لنفسي ولاخواني كل نكد وكل كدر وكل ضجر وكل تعاس وشقاء تصيبنا انما مرجعها النقص في العبوديه لله عز وجل ونقصنا او نقص ايماننا بالله عز وجل فلو اكملنا هذا الباب فلن يصل شيء من هذه الامور الى القلب ثانيا ان ايمان العبد بربه واسماؤه وصفاته هو اعظم اسباب خوفه سبحانه وخشيته وتحقيق طاعته فكلما كان العبد بربه اعرف كان اليه اقرب ومنه اخشى ولعبادته اطلب ومن معصيته ومخالفته ابعد تريد مصداق ذلك في رمضان في رمضان في غالب احوالنا جميعا حتى وسط المتدينين يكون اداؤه في الطاعه وتفروغه للطاعه في رمضان اعلى صح ويكون بعده عن المباحات او عن المكروهات او المحرمات في رمضان اعلى ومع ذلك مع انه بيكون في حال ايمانيه اعلى تجده يبكي من خشيه الله وكلما ازداد تعبدا ازداد بكاء وخشيه مع ان حاله احسن فاذا في علاقه رضيه ما بين الايمان وبين الخشيه يعني مين الاولى ان يبكي اللي صلى قيام وتهجد ولا اللي يقف على ناصيه الشارع هو مين الاولى فتجد الغافل لا يبكي ومن ي... من الذي يبكي الذي صفى قدميه بنادي الله عز وجل طب ايه اللي خلى ده يبكي ان نبي عنده احساس يشعر عنده شعور بوقوفي بنادي الله عز وجل فاقل درجه من التقصير والمعصيه في حقه تهيج مشاعره وتثير دمعه طب اما الغافل فاقد لجزء كبير من الاحساس فنعوذ بالله من الغفله ونساله بعين ان يرزقنا حياه القلب وان يجعلنا ممن خافه واتقاه ايضا من الثمره الثالثه ان العبد ينال بذلك طمانينه قلبه وراحه نفسه وأنس خاطره والأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة والله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فإن في القلب شعثا لا يلمه إلا القرب من الله سبحانه وتعالى وإن في القلب فاقه وفقر لا يسدها إلا قلبه الانس او القرب من الله عز وجل وان في القلب وحشه لا يزيلها الا الانس بالله عز وجل هذا الكلام الجميل لابن القيم رحمه الله رابعا ان نيل ثواب الاخره متوقف على الايمان بالله وصحته فبتحقيقه وتحقيق لوازمه ينال العبد ثواب الاخره فيدخل جنه عرضها السماء والارض فيها من النعيم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وينجو من النار وعذابها الشديد واعظم من ذلك كله ان يفوز برضا الرب سبحانه فلا يسخط عليه ابدا ويتلذذ يوم القيامه بالنظر الى وجهه الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله نسال رب العالمين ان يرزقنا الجنه وما اقرب اليها من قول وعمل اللهم امين خامسا ان الايمان بالله هو الذي يصحح الاعمال ويجعلها مقبوله فبفقده لا تقبل بل ترد على صاحبها وان كسرت وتنوعت قال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سادسا ان الايمان الصحيح بالله يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا ويكسب العبد الاستعداد التام لتلقي المواعظ النافعه والعبر المؤثره ويوجب سلامه الفطره وحسن القصد والمبادره الى الخيرات ومجانبه المحرمات والمنكرات ولزوم الاخلاق الحميده والخصال الكريمه والاداب النافعه كما تكلمنا قبل ذلك ان العقيده تصحح السلوك الايمان يصحح السلوك يصحح تصرفات الانسان يوجب له الاستقامه يوجب له الاستقامه سابعا ان الايمان بالله ملجأ المؤمنين في كل ما يلم لهم من شرور وحزن وامن وخوف وطاعه ومعصيه وغير ذلك من الامور التي لا بد لكل احد منها فعند المحابي والسرور يلجؤون الى الايمان بالله فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون نعمته فيما يحب وعند المكاره والاحزان يلجؤون الى الايمان بالله فيتسللون بايمانهم وما يترتب عليه من الاجر والثواب وعند المخاوف والاحزان يلجؤون الى الايمان بالله فتطمئن قلوبهم ويزداد ايمانهم وتعظم ثقتهم بربهم وعند الطاعات والتوفيق للاعمال الصالحات يلجؤون الى الايمان بالله فيعترفون بنعمته عليهم ويحرصون على تكملها ويسالونه الثبات عليها والتوفيق لقبولها وعند الوقوع في شيء من المعاصي يلجؤون الى الايمان بالله فيبادرون الى التوبه منها والتخلص من شرورها واوضارها فقه التعامل مع الذنب وعبوديه الذنب شوف الانسان له عبوديه في كل حال حتى اذا اذنب حتى اذا اذنب له عبوديه مع الذنب وهناك فقه للتعامل مع الذنب اذا لم يتعامل المرء التعامل الصحيح قد يصيبه نوع من الياس والقنوط يجر الى التفلت والتفسخ من حدود الطاعه والعبوديه بالكليه والعز بالله لكن لو علم ان الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم وانه التواب وانه يمكنه ان يعوض ما فاته وان الله سبحانه وتعالى يبدل سيئات حسنات وان الله سبحانه وتعالى قد يرضى عليه فيكون حاله بعد التوبه احسن من حاله قبلها فيفتح له ابواب من الرجاء وابواب من العمل ومن الهمه ففقه التعامل مع الذنب اصبر من ان يتوب علينا جميعا فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجاهم الى الايمان بالله وحده ثامنا ان معرفه الله تعالى باسماءه وصفاته توجب محبة الله في القلوب إذ أن أسماء الله وصفاته كاملة من كل وجه والنفوسه قد جبلت على حب الكمال والفضل فإذا تحققت محبة الله في القلوب إن قادت الجوارح بالأعمال وأعظم لذ يحصه الإنسان ويخلصه من عناء المجاهدة هو مرتبة المحبة إنه بيفعل كل التكاليف الشرعية بتلذز لانها ترضي محبوبه سبحانه وتعالى فاذا تحققت محبه القلوب انقاده الجوارح بالاعمال وتحققت الحكمه التي خلق العبد من اجلها وهي عباده الله تاسعا ان العلم بالاسماء والصفات يورث قوه اليقين بانفراد الله تعالى بتصريف شؤون الخلق وانفراده بذلك لا شريك له وهذا مما يحقق صدق التوكل على الله في جلب المصالح الدينيه والدنياويه وفي ذلك فلاح العبد ونجاحه فمن توكل على الله فهو حسبه الذي لا يعرف ربه والذي قصر في معرفه ربه يخسر كثيرا في الدنيا والاخره يخسر كثيرا في الدنيا لانه يضيع على نفسه قوه لا حد لها وهي قوه الله سبحانه وتعالى والغنى لا منتهى له هو غنى رب العالمين سبحانه وتعالى و تاييد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما معنى فهو حسبه يعني فهو كافيه من توكل على الله فهو كافيه فيكفيه امره ويكفيه امر ما توكل عليه فيه سبحانه وتعالى فالانسان اذا قصر في معرفه ربه فوت على نفسه خيرا كبيرا فالانسان الذي يعرف ربه حق المعرفه لا يضره فقر ولا مرض ولا يضره ضعف ولا نقص ابدا اذ ان معرفته بربه تغنيه عن الخلق عاشرا احصاء الاسماء الحسنى والعلم بها اصل للعلم بكل معلوم فان المعلومات سواه اما ان تكون خلقا له تعالى او امرا وهي اما علم بما كونه واما علم بما شرعه ومصدر الخلق والامر عن اسماءه الحسنى وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه فمن أحصى أسماء الله كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم أحصى الأسماء يعني إيه الإحصاء معناها الحفظ والعلم والتعبد به ماشي يبقى أحصى الأسماء يعدها وعلمها وعلمها وعمل بها اقول قول هذا واستغفر لكم الله ربك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب